قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يكلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 124. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة المغافلون 125. فِي يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله وَمَا والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 126. النَّاسِ كثيرا من الناس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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تسبحون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 124. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوادا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 قَالُوا كَأَنَّكُمْ فِي سَوَاءٍ تَخَاطُونَهُم كَخِيفَتِكُمْ أَنْ تُفْسِكُم كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظلموا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فأقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لِخَلْقِ الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 مإذَا أَذَ فَو مِنهُ رَحْمَ ثَُّ إذَا أَذ قَوْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَرخ مِن بِرَبِّهِم يُشْرِكُون لَكُ بِمَا آثَنَون فَتَمَتَّعم فَسَوْفَ سَعَلَون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقًا مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُوبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنَ الرِّبَا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضَى عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفى فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات قُلْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنْزِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهَّ الذي يُصِلُ الْ ال حَفَتُ فيِي سَحابًا فَيَدَسُطُوه في السم إِكَي فَيَشَاء فَيَدَسُطُوه في السَّم إِكَي فَ شَ وَيَدْعَلُ كِسَفًَا فَتَرًا وَدَقََقُونُ مِنْ خِناَانِك من يشاء من عباده إذا هم يستبشون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظوا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يستخفنك الذين لا يوقنون